الوحدة الأولى في خارج البلد. واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده في المهرجان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. من أين أنتم؟ أهلا بكم. أنا مندوب وزارة الثقافة والسياحة التركية. تشرفت بمعرفتكم أنا مسؤول عن المساعدات طوال المهرجان فرصة سائدة أين موقفنا من فضلكم؟ تشارك تركيا كضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورة هذا العام ولذلك موقفها في مركز ساحة المهرجان نحن مشكورون على دعوة جلالة الملك إلى مهرجان الجنادرية كضيف شرف ونحن سعداء برؤيتكم هنا فإن السعودية وتركيا دولتان شقيقتان وعلاقاتنا قديمة وعميقة جدا هل من الممكن أن تعطينا بعض المعلومات حول المهرجان؟ طبعا مهرجان الجنادريه هو مهرجان تلاثي وثقافي يقام في الرياض منذ عام 1985 ميلادية تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي غالبا ما يكون موعده في فصل الربيع ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج السعودية شكراً على هذه المعلومات